الذي يقدر عليه احد يقول انك ثم لا نوده ايا تنحو لم ياكو ان يقول لَمْ يَعْقُبْ وَاحِدٌ أَلَمْ نَجَأْ اینسا فی کربت احساب ان لن يقدر عليه احد احساب ان لن I